ربكم عظيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديدا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإنتم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 بين آتى فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا بِمَا كفرنا بما أرسلت به وإنا لخشك مما تدعونا إليه مريد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 سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا ولنصبغن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ذلك لمن خاف لقاني وخاف وعيدا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيدا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديدا يتجرعه يصيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرباد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا, لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد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 أم صبرنا ما مَا من محيص فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان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 لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حيل بإذن ربها ويضرب الله الأمثال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 ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يساء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم ما يصلونها وبأس القرار واجعلوا لله عدا دلي يضل عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل إعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويوفقوا مما رزقناهم قبل أن يأتي يوم من قبل أن سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الليل والنهار سألتموه أئن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوب كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا بلي أن عبد الأصلام ربي إنه الن أضل من الناس فمن تبعني فإن مني ومن عصاني فإنك الرحم ربنا إن فَكَانَ طُمُوحِي مِنْ ذُنْيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زرع عِنْدَ غَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمَ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفِئِدَةً من النَّاسِ تَهْوِي إليهم وارزقهم مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشكرون.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 ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن الذرية ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ول فاجابن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى فيقول الذين, فيقول الذين ظلموا فيقول ربنا أخرنا إلى أجر قريبا نجب دعوتك ونتبع الرسل أو تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم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 رُوحُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ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 مواات وبر الله, الله الواحد الق يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع